Ano, i szubba. على فوق والعين عين الغزلان داير يطرز على المودة فوق والعين عين الغزلان والطول يا يما يا وحنا عارة وسيارة والله لعلي قصري فوق القصر طيارة بل وابتلي